بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيرذبون في بضع سنين لله الأمر من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 يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَفْوُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَأَدَلِ النُّسَمَ وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ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 أتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أتاءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألفنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين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 هَلَّكُمْ هل مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فأنتم, فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بل اتبع الذي نظلوا أهواءهم بغير علم فما يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأخر وجهك للدين حنيف في طرَّة الله التي فطر الناس عليها لا تبذيل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بني بيم إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون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 ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ذبا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله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 ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الذياح مبسرات وليذيقة من رحمته ولتدري الفلك بأمره ولتدري الفلك بأمره ولتبتوم ظلّه ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوا بالبيينات فاتقن من الذين أدرمو فاتقن من الذين أدرمو وكان حكم قنا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل رياح فتصبح سحاباً فيبصّه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفّاً ويجعله كسفّاً فترى الودق يخرج من خلاله.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 إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِيلُ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَارِ حَفَرْ أَوْهُمُ السَّفَرُ وَالَّذِي ضَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْمُ دِبْرِي وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وَيَوْمَ تَكُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا وَارْتَابُوا كَذَالِكَ كَانُوا يُؤْتَكَلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَفِتِلَ بِالسُّمِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَا يَوْمَ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فيومئذ لا يفعل الذين ظلبو معرضه ولاهم يستعبون. وَلَقَدْ ظَرَبْنَا لِلْمَسِفِينَ هَادَانِ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جَئْتَهُ بِآيَةٍ لَيَقُولَ النَّاسُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ آتٍ إِلَّا مُبَاطِلُونَ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستحفنك الذين لا يمكنون